بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر وَلِرَبِّكَ تَصْبِدُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ النَّاسِيرِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرَأْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أم أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فُقْتِلَ كَيْفَ قَدَّروا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّروا ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَدَا ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَبَقَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا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 لا تهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقل الذين عوت الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب وَلَا يُؤْمِنَ بِالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ ما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكر للبشر كلا والقمر والليل اذ ادبا والصبح اذا اسفر انها لا احد الكبد نذيرا للبشر لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ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 بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً كَلَّا بَل لَّا يَقافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهَا لَذِكْرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن أشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة